وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ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 إلا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنك طيرنا بكم لإن لم ترتقوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم ولأنتم قوم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 أله تئي يرد للرحمن بضر لا تُنعني شفاعتهم لا تُنعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية اللهو الليل نسلخ منهم أنها رف إلىهم مظلمون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 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 لا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون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 وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلْنَا مِنْ قُمْ جِبَلٍ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِصْلَهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, استطاعوا مطيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبن بغيله إنه إلا ذكر وقرآن منه من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون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 إنا نعلم ما يسرون وما يعرلون أولم يرى الأنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم